وفي رحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم نقف على خلق من الأخلاق العظيمة النبيلة نقف على زهده صلى الله عليه وسلم الزهد عند النبي الكريم صلى الله عليه وسلم زهد حقيقي ليس فيه تكلف فالزهد الحقيقي أن تجري الدنيا في يدك وألا تكون في قلبك بل حقيقة الزهد أن تملك الدنيا لا أن تملكك ولذلك الزهد عند أولنها زهداني، زهد عن الدنيا وزهد في الهوى طوبى لمن صار له الزهدان هذا الزهد هو الذي سوف نقف مع نماذجه وصوره وإشراقاته في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم ظهر محمد بعد المسيح بخمسمائة وسبعين سنة وكانت وظيفته ترقية عقول البشر بإشرابها الأصول الأولية للأخلاق الفاضلة وبإرجاعها إلى الاعتقاد بإله واحد وبحياة بعد هذه الحياة المستر سينكس الأمريكي في كتابه ديانة العرب وأول صور زهده صلى الله عليه وسلم أن الله خيره بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبد نبيا فاختار أن يكون عبد النبي أما وإنه لو اختار أن يكون ملك النبي كان هذا نقصا في حقه فقد كان قبله من الأنبياء والرسل من كانوا ملوكا ولكنه ابى طبيعته وتكوينه ونفسه قائمة على الزهد عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة الدنيا إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء علمنا حقيقة الدنيا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء هذا في إطار ارساء دعائم الزهد من الناحية النظرية أما في ممارسته فستعجبون لزهده فهو الذي يقول اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا نعم يمر عليهم الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نارا بالله أي زهد هذا إذا كان البخاري رحمه الله تعالى يروي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ما أكل وما جلس على خوان الخوان صينية ما بيأكل في صينية بيأكل أكل بسيط وهكذا هذه حقيقه حقيقة الزهد يقول أصحابه رضي الله تعالى عنهم قالوا ولقد رايتني أرى النبي صلى الله عليه وسلم يظل اليوم كله يتلوى بطنه من الجوع ما يجد أو لا يجد دقل التمر يسد به جوعه حتى التمر الرديء ما كان يجده هذا أكله كان يأكل أكل التقشف ولكنه ما منع أصحابه ذلك لأنه زهد متوازن. فقد جاء في البخاري أيضا أنه كان يحب العسل والحلوى. طبعا في ناس بيضحكوا يقول لك المؤمن حلوي ما في كلام زيدا لكن ورد أنه كان بيحب الحلوى. لكن ما كان بيخلي الطعام عنده هاجس يتحكر له ويضيع له يوم كامل ويقول لك أنا عندي صداع لأنه الأكل اللي يجيبه معه بعده جبنه والشاي يقول لك أهم حاجة ما كان بيهتم بالحاجات دي رسالته لا تسمح له طبيعته حركته روحه مسؤولياته لا تسمح له بذلك كان عليه الصلاه والسلام زاهدا كان وهذا فيه تطمين للناس يقول صلى الله عليه وسلم وهذا من زهده اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين وكان يقول الفقر اسرع الى من يحبني من السيل الى منتهى يعني أي يزول بحب رسلم بيكون الفقر قريب جدا منه وكل ذلك من باب أن يطمئن أصحابه شوف ده في إطار الأكل في إطار الهيئة يا السلام كان صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير على جنبه فيقول له عمر كسر وقيصر يتقلبان على الحريض وأنت تنام على الحصير قال أشك في ابن الخطاب يعني إلا أبقى كذا قال انما أنا والدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها والله زهد زي ما قلتك زهد, زهد زول عنده هلقه لكن أبا عرضوا عليه أبا عرضت عليه الجبال أن تحول ذهب أبا أرى أراد أن يعيش هكذا متقشفا وهذا من أسباب نجاح دعوته لأنه كان قريبا من البسطاء كان قريبا من الناس لا يحسون أنه بينهم وبينه فارقاء صلى الله عليه وسلم أنقلكم إلى شيء عجيب آخر يوم في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم تقول عائشة في الليلة التي توفى النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحتها لم أجد زيتا اضيء به مصباحي فاستعرت الزيت من جارتي يا سلام عجيب لكن الكلام دا. يعني بكر صلى الله عليه وسلم حيتوفى عليه الصلاة والسلام حينتقل للرفيق الأعلى ما عنده زيت شحدت جارته قالت هذه نحب الزيت نخده في الفانوس شيء عجيب قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعيرة في رفي الرفة الواحدة شطر شعيرة يا سلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي بالله بالله زهد كيف ما والله زهد عجيب زهده صلى الله عليه وسلم عظيم يعني لو تأملت حياته كان يركب الحمار ويردف الغلام زهدا ما كان يحب أن يميز على أصحابه زهدا كان زاهدا في الألقاب لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد كان زاهدا في الألقاب وهذا هو الزهد الحقيقي الزهد عند أولنها زهدان زهد عن الدنيا وزهد في الهوى طوبى لمن أطحى له الزهدان ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك صلى الله عليك يا علم الهدى مشتاق مشتاق إلى مثواك تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الديناري تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش يعني لو طعنت شوكة ما عنده وقت يطلع الشوكة ليه الدنيا ملحوقة رسالة إذا الذين لعبت بهم الدنيا وغرتهم المظاهر نبيكم أكرم الخلق وأفضل الرسل وابرك من وطأ الثرى كان ينام على الحصير هذا أحيانا أما فراشه الدائم من ادم جلد حشوه ليف لكن والله زهد رسالة الثانية إلى الذين داست عليهم الحياة إلى أصحاب المعاناة إلى البائسين إذا الذين يتقلبون في الفقر أقول لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة تسلوا بذلك واعلموا أن الحياة لو كانت لها قيمة لتقلب نبينا صلى الله عليه وسلم في نعيمها ولدخل الجنة بعد ذلك لكنه آثر أن يكون زاهدا ولا تنسوا أن تصلوا معي على نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم